Book 2 18 18 18 Čišćenje kuće تنظيف المنزل تنظيف المنزل danas je subota اليوم هو اليوم هو السبت danas imamo اليوم عندنا وقت كافي اليوم عندنا وقت كافي danas اليوم ننظف المنزل اليوم ننظف المنزل Chistin kupatilo. Anna unovviful hamam. Anna unovvifel hammam. Moy pere auto. Zauji jahsi lo sejara. Zaujji jahcil el seyara. Dietza peru bicikla. Al atfal. Yunov Nana zalijeva Zviece. Eljadda Toski Zuhur. El Zuhur. Dietza posprema sobu. يرتبون غرفة الاطفال الاطفال يرتبون غرفة الاطفال موي موش زوجي يرتب مكتبه زوجي يرتب مكتبه يا ставлям веш у машина انا اضع الغسيل في الغسالة أنا اضع الغسيل في الغساله يا بروستيرم باش انا انشر الغسيل انا انشر الغسيل انا اكوي الملابس انا اكوي الملابس بروزي سو پرلابي النوافذ وسخه الأرضية وسخه بوديه پرلاب الارضيه وسخه الصحون وسخه السحون، وصخا كو چيستي بروزورة؟ من ينظف النوافذ؟ من ينظف النوافذ؟ كو أسيسا براشنو؟ من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ كو بره؟ بصحجه الصحون من يغسل الصحون